وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتي عالم الغيب لا يعذب عنهم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا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 أليم. ويرى الذي أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا أن على رجلين ينبئكم إذا مزقة كل ممزق إنما لكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً به بل الذين لا يؤمنون للآفرة في العداد والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم السماء إن نشأ نفسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير ولقد آتينا داود فطبا يا جبال أم وبي والطير ألنا له الحديد أنعمل سادغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أغدوها شهر ورواحها شهر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 الجواب الله الراسيات أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكون فلما قضينا عليه الموت ماذا لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من لما قد وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان وأثني وشيء من سدر قليل ذلك جزئناه بما كفرو وهل نجذي إلا الكفر وجعلنا بينهم وبين القرآن لتيبا وقنا فيها قرآن ضار قَدْ دَعْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ فِيهَا لَيَالِي وَأيَامٍ آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْآلِنَا وَقَالَهُ أَفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إن في ذلك آيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم مينين من آفرة ممن هو منها في شفك وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين فعمتم من دون الله لا يملكون مثال دورة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدل له حتى إذا كزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض كن لله وإنا أوضي إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما جرمنا ولا نسأل عما تعملون يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرني الذين ألحقتم به شركاء كذلك بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا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 تستقدمون. وقال الذين كفروا لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم ما مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعفئت جاءكم بل كل تطعفون الذين استكبروا بل مكهو الليل والمهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنبادا وأتره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 فَإِتَّقُوا مَا بَيْنَ قَوْلِكُمْ وَعَمَلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِذَا قَرُبَ الْقَمَرُ لَهُمْ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 شيء فهو يخلفه وهو خير الوازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أن لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضره ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا من النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سخر مبين وما آتيناهم لَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ من نذير. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم وَمَا بَلَغُوا مَا آتيناهم فكذبوا فكيف كان قل إنما أعبكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم إن اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيدا قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب وَمَا يُعِيدَ قُلْ إِنَّمَا ضَلَّتُ فَإِنَّمَا أَضَلْنَا عَلَى نَفْسِيِّ وَإِنْ تَدَّئَتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَاهُ فَزَوَفَ لَا تَوْتَ وَهُوَ مِنْ لَكَ مِن وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب منهم كانوا بعيداً وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريداً.